Esta loket. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بدأنا في المره السابقة في كتاب الليبرالية الإسلام والليبرالية مواجهة صريحة وكانت مقدمة الكتاب في تعريف معنى الليبرالية وأن الكلمة مأخوذة من الكلمة الإنجليزية ليبراليزم وفهمنا إيه هو مصطلح الليبرالية ويعني كانت مقدمة عما كده عن معنى الليبرالية ومن أين انبثقت ثم بعد كده الشيخ تكلم عن أسس الليبرالية وقال إن هي قائمة على أسس بتتميز بها عن غيرها ألا وهي الحرية والفردية وفي أسس مشتركة بينها وما بين مذهب أخرى اللي هي العقلانية والتسامح يبقى عايزين نفتكر لأربع كلمات دول اللي احنا أصلاً بنتكلم عليهم ممكن المحاضرة اللي فاتت ومحاضرة دي ومحاضرة الجاية ان احنا عايزين نفهم المعاني اللي بتقوم عليها الليبرالية والأسس أربع حاجات الحرية والفردية والعقلانية والتسامح ماشي. المرة اللي فاتت بدأنا بنقول ان الحرية كمصطلح أو قيمة أو, أسس أو أساس من أساس التي قامت عليها الليبرالية مقصودها في الليبرالية الحرية المطلقة، الحرية الكاملة، الحرية التي لا تتقيد بقيود والتي يسعى من خلالها الفرد إلى تحقيق مصلحته الذاتية. ونن الليبرالية قيمة الحرية عندها حتى كلمة الليبرتي جاء من الحرية يعني منها فأقصد أقول إن كلمة الحرية يعني معنى كبير جدا في الليبرالية. عشان كذا بيقول هي تعتبر الوسيلة والغاية. الباعث والهدف المبدأ والمتحدث كل حاجة في الليبرالية هي الحرية وطبعا احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان في مصطلحات ممكن تكون مصطلحات حمالة يعني يعني, يعني اللقائلين بيها والمتحدثين بيها يصدرها للناس على انها مصطلحات جيدة واقصدوا بها اشياء زي مثلا مصطلح الحرية ده لما كل القوى اللي بيسمعها قوى المدنية أو الثورية أو غيرها يقولك إحنا عايزين حريات حريات حريات ده عند عامة الناس بيكون شيء مقبول ويروج بين الناس لكن لو فهمنا الحريات عند المبدأ الليبرالي وعند قادة الليبرالية الناس هتتصدم معاني الحريات ولو جينا إحنا المفروض في فصول خاصة أو في أبغاب خاصة لمخالفات أو التضاد ما بين الإسلام والليبرالية لكن في السياق ده بنقول كل مبدأ من المبادئ دي ايه مشكلته معاني فبنقول مثلاً إن مبدأ الحرية ممكن يتعارض مع الإسلام في قضية الحرية المطلقة الحرية الشخصية وحرية اختيار والتنقل بين الأديان خلاص، وحرية فعل أي شيء طالما ما يدرش بالآخرين فأنا أض بقول إن من الأشياء اللي بتتعرض مع قواعد الإسلام اللي أتت أصلاً بإقامة العبودية لله عز وجل إقامة العبودية لله عز وجل أما مبدأ الحرية عند الليبراليين فلا يعلي صلطة ولا قيمة فوق هذه القيمة قيمة الحرية الفردية أن يفعل الإنسان ما شاء حتى القوانين بتاعة الدولة الليبرالية بتقبلها على مضض كما قلت هي شر لابد منه عند الليبراليين لتنظيم الأحوال الناس فيما بينهم وبين بعضهم أما أن يكون هناك سلطان لأي شيء خلاف القانون موضوع رغم عنهم يعني لتنظيم التعامل بين الناس أي سلطة تانية بتبقى غير مقبولة لأنها كما يقولون تقيد الحريات يبقى أول قيمة من قيم الليبرالية قيمة الحرية القيمة الثانية عند الليبراليين قيمة الفردية والفردية إحنا كنا نمنعها مرة لفترة وهي لها عندهم معنيين. المعنى الأول الفردية التي غلبت على الفكر الغربي منذ عصر النهضة بتعني الأنانية وحب الذات. الأنانية وحب الذات يعني الفردية كقيمة مقيمة اللي بقولها يعني يعني الفردية معنها الأنانية وحب الذات إني يحقق أكبر قدر ممكن من إشباع الرغبة الذاتية بغض النظر عن الآخرين بغض النظر عن بقية الناس. شو مهم بقية الناس؟ مسألة التكافل الاجتماعي وبرضو بنشير هنا للمخالفات مع الإسلام مسألة بقى التكافل الاجتماعي ومسألة رعاية مصالح الآخرين ومسألة لا ضرر ولا ضرار ما نفسك وما تدرش غيرك دي غير قائمة عند مبدأ الفردية في الفكر الليبرالي فالفردية تعني لأنني أحب معنى المعنى الثاني معناها استقلال الفرد من خلال العمل المتواصل والاعتماد على النفس يعني يعني هو بيقول ده الاتجاه البراجماتي أو النفعي يعني أنت انفع نفسك بنفسك فردية يعني اعتمد على نفسك خلاص؟ يعني الاعتماد على النفس من خلال العمل المتواصل وده الاتجاه البراجماتي في مفهوم الفردية الحديث يبقى دلوقتي الليبرالية قائمة على الحرية الحرية الكاملة والحرية المطلقة الليبرالية قائمة على الفردية بمعنى الانانية وحب الذات أو بمعنى استقلال الفرد في العمل والبراجماتية والنفعية ثالث حاجة من مفاهيم أو أسس الليبرالية مفهوم العقلانية يراد بها استقلال العقل البشري بإدراك مصالح الفرد والمنافع بدون وصاية من السلطة الدينية هتلاحظوا أن أغلب المصطلحات دي مصطلحات مستوردة أو غربية كلمة السلطة الدينية وغيرها يعني ليه؟ لأن هو أصلاً الليبرالية مولودة هناك فبيقول أن المبدأ ده من مبادئ الليبرالية اللي هو العقلانية أن العقل البشري ناضج ومستقل ومدرك وعرف مصلحته كويس وما تقوله صح وغلط هو عارف ماشي؟ لا حاجة له إلى وحي السماء أو لحد من الأرض هم مش محتاجة حاجة هو عارف مصلحته بيقول قادة الليبرالية قادة الفكر الليبرالي يقولون لقد نضج العقل البشري خلاص ما عدناش في العصور الوسطى اللي عايزين كهنوت أو سلطة روحية توجه الناس لا الناس النهاردة تعلمت وعرفت وفاحمة كل حاجة فما حدش لدعب حد كل واحد عارف مصلحته يراد بها استقلال العقل البشري بإدراك مصالح الفرد والمنافع بدون وصاية من السلطة الدينية أي الاعتماد على العقل وتحييد الدين واستبعاده الفكر الأوروبي المعاصر يقوم على الاعتماد على العقل المجرد وإقصاء الدين والقيم والأخلاق وهذه أكبر سماته أنه علماني يفصل بين الدين والدنيا الفكر الأوروبي يرى الحقوق الطبيعية للناس كحق الحرية الشخصية وحق الملكية الخاصة مستندها الطبيعة يعني لك دي, دي حق طبيعي حج شده لك وليس أمرا آخر خارجا عن الطبيعة وطريق معرفة الطبيعة العقل بأدواته كالحس والتجربة والدولة تنظم هذه الحقوق وتحافظ عليها من خلال عقد اجتماعي والحرية الملكية الفردية تقوم الطبيعة بجعلها لمصلحة المجتمع مع أن الفرد لم يقصد ذلك ولا يعرف كيفية حصوله يبقى إذن مبدأ العقلانية مبدأ تغليب دور العقل وتضخيمه وتقليص أو محو أو إزالة أي سلطات روحية أو يعني خارجية عن الشخص ده المبدأ الثالث من مبادئ الإبرالية المبدأ الرابع مبدأ كبير أيضا من مبادئ الإبرالية مبدأ التسامح التسامح بي مقصود به قبول الآخر والنسبية في الحقيقة يعني النسبية في الحقيقة يعني أي شيء في الدنيا نسبي محتمل للخطأ والصواب وجود الإله نسبي ده على مبدأ التسامح انت شايف وجود إله في خالق واحد ما يقولش بقى في تسامح انت ممكن تقبل كلامه ويقبل كلامك لأنه كل شيء في في الوجود نسبي قبل الصح والخطأ ماشي تعرفين كلام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ رأي غيري خطأ يحتمل الصواب هو ده عندهم وده التسامح بس في كل حاجة في كل حاجة طبعا كلام الشافعي في الايه في الفقه في الأحكام الفقهية لكن عند الليبراليين في كل شيء حتى في المسلمات لابد تتسامح خلاص؟ لما رأت أوروبا اقصاء الدين عن الحياة وإلغاء التزام الدولة بالدين كان على الدولة أن تكون محايدة فيما يتعلق بالاعتقاد الديني وما بتكلموا دلوقتي كمان على تسامح الدولة الدولة والمؤسسات تكون متسامحة يعني بتتعامل مع كل الناس بشكل واحد ففي ظل الاعتماد على العقل الذي لا يستطيع الوصول للحقيقة إلا بالتجربة هذا يجعله غير قادر على الجزم بالوصول للحقيقة ما هو الحقائق بالتجربة ما في حاجات ما بتجيش بالتجربة في حاجات مسلمات ب... بت... طريق معرفتها سماعي سماعي يعني بالوحي خلاص وجود الملائكة الإيمان باليوم والآخر دي ما فيهش تجاره خلاص فأنت كمسلم يبقى إيه بتؤمن بيه بتسلم لا هما يقولك أن التسامح يقتضي أو الاعتماد على العقل لأنه الأمر العقلاني الاعتماد على العقل بيتطلب أنه ما وصول لحقيقة إلا بالتجربة وطالما في حاجات ما, ما نقدرش أنه وصلها بالتجربة يبقى أمور نسبية قبل التصديق أو التكذيب كما يحب الفرض يعني إعطاء الحريات للأفراد يقتضي أيضا عدم القطع بالوصول للحقيقة فلا بد من مبدأ التسامح يجب على الدولة أن تكفل الحق لمواطنيها في أن يعتقد كل مواطن ما شاء وإعلانه أن الدولة تعلن ذلك ولو كان إلحادا فدور الدولة المحافظة على الحقوق الطبيعية للأفراد وهذا يقتضي أن تكون الدولة محايدة أمام كل الأديان والمذاهب الفكرية وللفرد حرية اعتناق ما شاء منها بلا اضطهاد. فالتسامح صار يعبر عن موقف ثقافي اجتماعي نتيجة الصراع بين الكنيسة الكاثوليكية وبين الذين تمردوا له دي هنجي لها بعد كده في سبب نشوء أصلاً الليبرالية وهذه المبادئ ما هي نشأت عندهم لأسباب بس ما تطبق عندنا بقى تحصل الكوارث الكنيسة الكاثوليكية كانت تسلطت على الناس زي ما هنيجي بعد كده ونفصل تسلطت ويمكن أنا قلت الكلام ده قبل كده تسلطت على الناس وضايقت عليهم وعملت سلطة روحية ضغطة على الناس. فصار مثلا اللي خلف تعليم الكنيسة يرمى بالهراطقة والزندق مثلا في سكوك غفران وفي سكوك حرمان وفي محاكم تفتيش وفي كرسي اعتراف وفي وفي وفي, وفي. فما كانش فيه فعلاً مسامحة كان حتى مارتن لوثر وهنيجي نقول للحركات التحررية داخل الكنيسة لما يحاول يعترض على بعض الأشياء ويعتنق بعض المعتقدات داخل الكنيسة اللي مش موافق لكلام القساوسة وكلام الكاهنة ييي ويعملوا عليه حرمان أو هرتقة وزندقة فبدأت تظهر مصطلحات زي مسألة التسامح سيبوهم يفكر زي ما هم عايزين سيبوهم يقر زي ما هم عايزين يبقى إذن التسامح نشأ عندهم بسبب ضغط الكنيسة طب نيجي عندنا بقى لا التسامح والعقلانية والحرية والفردية بتتطلب عشياء فيها مخالفة للإسلام فيها مخالفة وقادت ورموز التيار المدني أو اللي بيسمى مدني يعني أو الليبرالي في مصر بيقع في إشكاليات يقع في الإشكاليات يعني إيه يجي يلتزم بالليبرالية هيلاقي نفسه بيصادم أسس وقواعد في الإسلام ومسلمات ما فيهاش جدال مسلمات في القرآن ومسلمات في القهية فرعية يقول ده السلفين متشددين لا ده حاجات في القرآن يجي مثلا يتكلموا على الزواج المدني ما هو التسامح يقتضي إن كل الناس صح وإن أنا زي ما قلت لكم رأي صواب أحتمل الخطأ خطأ أحتمل الصواب فما تحتكرش أنت الصواب فما تيجي تقول مثلا واحد مسلم يتحول للنصرانية طبقا للنظام أو الفكر الليبرالي لابد يقول عادي هو حر طب هيصطدم مع آيات وأحاديث هيوع في إشكال ماشي يجي مثلا في قضايا تانية زي قضية الزواج المدني ودي أحد قدد التيار الليبرالي في مصرح بكذا قال واحدة مسلمة تتزوج مسيحي بيقول لك الأصل إن ينفع مش مش الدولة بتقف موقف الحياد وبتعمل مبدأ تسامح والناس كلها سواسية خلاص يبقى ينفع ده يتجاوز ده ينفع ده يتحاول ينفع الإنسان يعتنق أي دين وحاول يلبس الدنيا وبعضها بقى يقول لكم الإسلام أصلا دين التسامح لكم دينكم ولا دين ماشي لكم دينكم ولا دين معناها إقرار الحد أبدا إقرار مثلا عبادة ال بوذا أو أي عبادات وثنية لا التسامح في الإسلام له نطاق نطاقه إقرار أهل الديانات السماوية إن صح هذا المصطلح يعني وإنما هم أهل الذمة يعني وأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى على دينه خلاص وعدم الاعتداء عليهم وتأمينهم فيها وإن المسلم لا يعتدي عليهم ويعطيهم حقوقه ده نطاق التسامح في الإسلام خارج هذا النطاق بقى أن واحد مسلم يتحول للمسيحية أو يتحول لليهودية ده خارج نطاق التسامح اللي مقبول في الإسلام أو مقبول في الشرع أو مقبول في العقل وخارج هذا النطاق أيضا أن واحد ينكر كل الأدياء يعني يطلع من الإسلام والمسيحية واليهودية وكل ده يبقى ملحد أو وثني ما ينفعش طبقا للنظام الليبرالي أو التسامح في النظرية الليبرالية ممكن يبقى هنشوف بقى الإشكالات اللي ممكن تقع عند هؤلاء مسألة الزواج المدني، مسألة التحول في الدين، مسألة الجهر بالإلحاد والكفر، مسألة, مسألة... كتير بكتير من ه... من هذا الأمر تجد إشكاليات عند هؤلاء. ولذلك هناك زدواجية في الخطاب عند قادة الطيار الليبرالي. إيه زدواجية الخطاب؟ زدواجية الخطاب إنه لما يخاطب العالم الغربي. أو يخاطب فئة معانا من الناس مثلا زي بسمهم النخبة والمفكرين بيتكلم بقى ايه بيفتح صدره قوي في موضوع الليبرالية يقول لك الليبرالية وعايزين وعايزين وعايزين يجي يخاطب الجمهور في سوابة ما يعرفش يعني, يعني ما ينفعش يطلع يقولها للناس مساءة المسلمة تزوج مسيحي أو نصراني أو, أو يهودي ما يقدرش يطلع يقولها للناس فييجي يقول لا أنا مع الليبرالية بس اللي بتلتزم بقيم وسوابة المجتمع وقالها فعلاً بعد قد الطيار اللي قال كده أنا مع اللي بس بشرط التزام قيم وثوابت المجتمع. تبغى التزام قيم وثوابت المجتمع يعني إيه؟ يعني ما تخالف الشارع. لا تخالف الشارع. لا تخالف ثوابث ثوابت الإسلام. فأنا عايز أقول إن هناك زدواجية واضحة في خطاب الطيار الليبرالي في مصر. لإن الالتزام ببب بالثوابت على طول الخط بيوقعوا في شروطات مش مع الطيار الإسلامي بقى. ومش مع السلفيين المتشددين ده مع عامة الناس خلاص اللي بغاليا الناس كلهم سواسية وما فيش تفرقة بين الرجل والمرأة طيب ماش مافيش تفرقة بين الرجل والمرأة يعني إيه مودالك أنا عايزين نعمل في الدستور برضو ان الرجل والمرأة سواء مطلقا مش عايزين نحط اي قيود يعني بعد بعد لو اقر هذا الكلام وطبقا لمبادئ اللي بغاليا أي واحدة ست ترفع قضية في المحكمة الدستورية ان تقسيم الميراث بين رجل في المرأة اللي موجود في القانون الآن ده غير دستوري لإنه الدستور بينص على أن الناس سواسية، صح؟ يبقى لا أنا عايز زي خوي يطلع ينفع حد من الليبرالي يطلع يخطب الناس بكده؟ طبعا لا طالما دخلنا في الفلوس يبقى إيه ما حدش يقرب يعني الناس هترفض هذا الكلام، فأنا عايز أقول إن الإذواق في الخطاب واضحة جدا قد التاريخ الليبرالي بيخطب المثقفين والنخبة بخطاب وما يدريش وجهه عمة الناس بهذا الخطاب. يبقى إذن قامت ثورة إصلاح الدين في القرن السادس عشر لتنهي احتكار رجال الدين الكاثوليك للزعمة الدينية مثلما أنهت الدولة زعمتهم السياسي مع بدات قرن السادس عشر كان هناك شعور واسع النطاق بأن النظام الاجتماعي يتطلب خضوع كافة الطبقات والطواقف والهيئات لسيادة القانون المطلقة بمعنى أن ذبول موقف عدم التسامح الذي ميز العصور الوسطى صار التسامح بعده آلية اجتماعية ثقافية ضرورية لبقاء المجتمعات الأوروبية وتطورها منذ عصر النهر يعني الحاجات اللي فيها تعقيد شوية هنعديه هو بعد كده دكتور علاء بيتكلم في معنى وتفصيل في مصطلح التسامح ومين أول واحد يتكلم به اللي هو جون لوك. فبنقول أن التسامح بيعبر يعبر مصطلح التسامح في أدبيات العلوم السياسية والنظرات الديمقراطية عن احترام مبادئ ديمقراطية معينة أما في أدبيات العلاقة بين الجماعات فيستخدم المصطلح على نحو مختلف يشير إلى عدم التعصب للجماعة التسامح يا ما في تعصب والاستعداد للحكم على الأفراد كأفراد مش طبقا لي الجماعة اللي بينتمئ إليه غير أن التسامح يستخدم أكثر ما يستخدم في مجال تباين الأراء والأفكار ويبدو ذلك في تناول معظم الباحثين للاستلاح بوصفه موقفاً يقروا بحق الآخر في حرية الاختلاف الفكري على اعتبار أن حرية الفكر في أوسع معانيها صميم, صميم مواطن الحرية البشرية التي لا يجوز المساس بها طالما أنه لا يترتب عليها الضرر لأحد يعتقد ما شاء ويفكر كما شاء ده مقتضى التسامح وموقفا يقر في الوقت ذاته بقيمة الحوار ومناقشة الأراء بوصف الرأي مهما بلغ صوابه لابد أن تمحصه المناقشة وإلا غدا عقدة عقيدة ميتة بعد كده أول واحد تكلم في مبدأ التسامح ونشر ليه كلام واحد من أبرز منظري الليبرالية اسمه جون لوك جون لوك ولد في إنجلترا سنة 1623 ومات سنة 1704 التحق في مدرسة في إنجلترا اسمها وستمينستر ماكس فيها ست سنوات تلقت اللغات القديمة وبعد كده لما بلغ العشرين داخل جامعة أكسفورد قضى فيها ست سنوات يتابع الدراسات التي تفضي إلى الكهنوت يعني كان عايز يبقى قس. عاش مهموما بالشقاق الديني الذي كان سائدا في أوروبا عامة وفي إنجلترا خاصة عايش بقى برقب حالة التسلط الشديدة اللي عاملها الكنيسة على الناس إن ما تقولش وما تعملش وما تفكرش وما تبحث وما تقرأش. ده اللي كان بتعمله الكنيسة انتقل جون لوك إلى هولندا وهناك كتب أول كتاب في ممكن يكون من بذور الفكرة الليبرالية كتاب سماه رسالة في التسامح كتبوا باللاتينية ومنشرش عليه اسمه، يعني هو كتبوا باللغة اللاتينية وما كتبش اسمه عليه، عشان إيه؟ خوفا من الكنيسة، وكان يقصد التسامح الديني بمعنى أنه ليس من حق أحد أن يقتحم باسم الدين الحقوق المدنية والأمور الدنيوية، ولذا لهذا فإن فن الحكم ينبغي أن لا يحمل في طياته أي معرفة عن الدين الحق، ومعنى ذلك، أن التسامح الديني يستلزم ألا يكون للدولة دين الكلام ده كلام مين جون لوك سنة 1600 وكام أنا يعني أنا عايزك وإنت تسمع الكلام ده تتذكر برضو بعد الشعارات اللي بيطبقها أو بيرددها الآن قادة التيار اللي بغالي في مصر صراحة بكده قال لك فيش حاجة اسمها دين الدولة الإسلام الدولة لا توصف أنها لها دين قال كده قال كده قائد باعز من قادة الطيران الليبرالي قال يعني أي دولة دينها الإسلام يعني مؤسسات الدولة دينها الإسلام الدين يوصف إنه دين الفرد لكن لا يوصف إنه دين الدولة فاحنا عايزين نشيل دين الدولة الإسلام دي نشيلها لأن الدول لا توصف بالدين أهو الكلام أصلاً جاي من جنلوك اللي بيقول إن التسامح يقتضي أو يستلزم ألا يكون للدولة دين هقول مثلا يعني مؤسسات الدولة وزارة كذا الدولة دي عبرها مؤسسات مؤسسة حكومة ومؤسسة قضائية ومؤسسات تنفيذية ومحافظة ووزارة الوزاره دي دينها الإسلام ينفع نقول كده؟ طبعا ده ايه نوع من التخليط عشان يقول ان المؤسسات دي مؤسسات يعني هيئات خلاص مهاش اشخاص عشان نوصفها ان لها دين واعتقاد عشان في الاخر نشيل الدين خلاص ويبقى دولة ليس لها دين كما كانوا يردوا وبسبب هذه الأفكار هجم جون لوك في رسالة ثانية في التسامح سنة 1690 وبعد كده رسالة ثالثة سنة 1692 بعد كده واحد بعدي اسمه جون ستوارت ميل طور مفهوم التسامح في كتابه في الحرية سنة 1859 إزراء أن التسامح يمتنع معه الاعتقاد في حقيقة المطلق ركزوا في الكلام ده التسامح يمتنع معه لاعتقاد في حقيقة المطلقة انت عايز تبقى واحد لبرالي يبقى لابد الاسس بتاعة اللبرالية الحرية والفردية والعقلانية والتسامح التسامح يقتضي ان مفيش حاجة مفيش حقيقة مطلقة زي الان لسا كنت بقول لكم شوية مفيش حاجة صح مئة في المية وجود الاله واي حاجة اي ثابت من الثوابت عندك يقول لك والله ده نسبي محتمل كلامك انت ماشي انت حور لكن ممكن يكون غلط يبقى ما فيش إيه لا توجد يقينيات لا توجد حقائق مطلقة ماشي فاللي لا تؤمن بثوابت أو حقائق مطلقة وإنما تأخذه بالنسبية وهي مبدأ, مبدأ فلسفي يرى أن وجهات النظر وإن تعددت واختلفت فهي متساوية وكل الحقائق نسبية إلى الفرض وما من رأي إلا وخاضع للتغيير فقد يحرم المجتمع اليوم شيئا ويحلله غدا إذا رأى ذلك ولو عرض ذلك حكما أو مبدأا دينيا يبقى دلوقتي الحرية الفردية العقلانية التسامح كل واحد من دول في في معنى جيد ممكن يكون في معنى جيد وفي معنى مصطدم مع ثابت من ثوابت الإسلام لماذا ظهر الفكر الليبرالي في أوروبا؟ عم نقول شوية ظهرت الليبرالية في أوروبا ليه؟ يعني اتكلمنا على الكلام ده كذا مرة لكن لا أن نعيده سريعا ظهرت الأفكار الليبرالية في أوروبا كرد فعل على الاستبداد الذي تسلط على الأوروبيين قرون طويل كان هناك الأباطرة والملوك والإمراء والإقطاعيون وأصحاب النفوذ من ناحية رؤوس الأموال والسلطة ماشي دي ناحية والناحية التانية المؤسسة الكاسوليكية اللي هي الكنيسة وعلى رأسها البابا وكبار رجال الكنيسة من ناحية أخر تحالف الأباطرة والباباوت أكثر الوقت ولكن اختلفوا حتى تصارعوا في أوقات أخر يعني كان الكنائس داخل الأوروبا أحياناً بيحصل بينها صراعات وأحياناً كان يحصل صراعات ما بين الكنيسة وما بين الملك أو الملكية أو الأباطرة أو الملوك لكن في أغلب الأوقات كان فيه اتفاق اتفاق على إيه؟ انت لك السلطة المادية والجيوش والقوة وده ليه السلطة الروحية والأموال وإقطاعات الكنيسة ومثل هذا استغلالا للشعب المسكين استتب الأمر داخل السلطة الحكيمة على ما كان فيه من طبقية وظلم معظم فترات التاريخ الأوروبي كان في دايما يبقى فيه طبقة النبلاء الملوك والأمراء وطبقة الكهنة ورجال الكنيسة وفي بقى عمّة الناس عمّة الناس ماشي؟ فالطبقية دي كانت واضحة وبرزة جدا في أوروبا والعالي دي كانت من أكبر أسباب الظلم اللي وقع على الطبقة المتدنية أو طبقة عمّة الناس دي كانت أكبر أسباب قيام الثورة الفرنسي، تقاسمت سلطة الحاكمة وسلطته حس سلطة الحاكمين اللي هم الملوك وسلطته حس كنيسة كل الصلاحيات والماديات بالإضافة لسيطرة الكنيسة الدينية والفكرية بصفة عامة حتى في مجال العلوم، ما هي الكنيسة الإشكال كمان إنه طغيان الكنيسة زاد لدرجة إنه دخل حتى على العلوم التجريبية يعني هو بيحتكر الكلام باسم الدين وفهم النصوص المقدسة. وحتى يدخل الناس الجنة والنار ودخول الدين والزواج والاعتراف والتوبة وسكوك الغفران والحاجات دي كلها بتحتكرها الكنيسة زاد كمان عن مسألة دي وده يعني فجر الأوضاع انه تدخل حتى في العلوم في العلوم يعني ايه يعني الفيزياء والكيمياء أي الكهنة والقساويسة ادخلوا في الفيزياء والكيمياء وحتى في العلوم التجربية حتى في العلوم التجربية ما ما تمتعت به من فرض العشور على الاوروبيين العشق لو 10% من الدخل يعني كان بيؤدي الكنيسة حتى صارت الكنيسة أغلى أغنى مؤسسة أوروبي وتملكت أجزاء معتبرة من فرنسا كده يعني البلد دي والأراضي دي تبع الكنيسة ودي تبع الكنيسة وهكذا حتى تملكت أجزاء معتبرة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا وأسبانيا وغيرها ترواحت ما بين 20 إلى 40% لم يكن للأوروبيين حرية العمل والتنقل والتجارة كل ده بيبقى عن طريق يا إما السلطة الحاكمة يا إما الكنيسة لم يكن للأوروبيين حرية العمل والتنقل والتجارة والاعتقاد وبدأ التغيير الحاسم بعد بقى ما انضغطت الأمور جدا تعرفين مثلا زي الثورة المصرية كده. الفساد موجود من 30 سنة 40 سنة صح لكن الثورة انطلقت إمتى لما بلغ الأمر ذروته بقى لجنة السياسات وإحمد عز عزو دول دولتناهبوا كل حاجة وباعوا كل حاجة ومصمصوا دماء البلد يعني وبعد كذا انتخابات الآخرين والتزوير الواضح اللي فا طفح الكيل يعني فالأمر زاد عن حد طب في أوروبا حصل أيه برضو عقود بل وقرون من الطغيان والظلم والاستبداد في الكنيسة لغاية ما حصل بقى بداية التغيير بداية التغيير الحسم في تاريخ أوروبا حصل في مطلع القرن السادس عشر منين من داخل الكنيسة من معارضة قصة ألماني اسمه مارتن لوثر. مارتن لوثر عرض الممارسات الكاثوليكية. كانت تيجي له كتب الكنيسة وتعليمات الكنيسة يفضه أي الكلام ده. كلام ده حتى مش موجود في الكتاب المقدس عنده. كلام ده مش موجود في الانجلي. تيجي الكنيسة تبعت له تعليمات وكلام زي كده يحرق. هنيجي نقول مارتن لوثر عمل إيه؟ فا لوثر بدأ يعارض هو قصة ألماني. بدأ يعارض الكنيسة الكاثوليكية. بما فيها سكوك الغفران قال لك سكوك الغفران ده ايه ده انتوا عارفين سكوك الغفران يعني ايه سكوك الغفران يعني القساوسة والباباوات مفتاح الجنة في ايديه مفتاح الجنة معاه فانت ترد الكنيسة تاخد حت فواحد مسلا عمل اقطع للكنيسة انا هتبرع للكنيسة بخمسين فداء خلاص نكتب لك صك ان انت غفر لك ماشي ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر واني انت لك خمسين فدان في الجن الكلام ده يا مش والله مش هزاء ده اللي كان بيحصل في أوروبا لذلك بقى تضخمت سروات الكنيسة كله آية يقولك أنا مثلا رجل مليار مثلا يعني طب ما اشتري نص ج... يعني بنص ثروتي حتة في الجن حتيش عارف ما يمكن القساوسة ده يطلع كلامهم جد ويطلع معهم الجنة فعل ويصدقوهم ويدي للكنيسة نص ثروته خمسين فدان وآلف فدان لذلك تملكت الكنيسة يعني حاجات مهولة مهولة مساحات مهولة من أوروبا كانت بتملكها الكنيسة بايه بسكوك الغفران اه طبعا في واحد عايز في الجنة في ال... <تصفيق> الله المستعان بما فيها سكوك الغفران وتصاعد اصطدام مارتن لوثر مع البابا حتى أنجر عصمته يعني مارتن لوثر قال لك البابا مش معصوم ولا حاجة البابا بشر يخطو ويصيب مثلا فدي عندهم دي, دي, دي مصيبة ده عندهم البابا ده متحدث باسم الإله عندهم البابا ده يعني ما بيخطئش ده الرب هو اللي اختاره وانتهى الأمر بالقس الكاثوليكي الثائر اللي هو مارتين لوثر إلى أن أسس طائفة جديدة عمل مذهب جديد في المسيحية اسمه البروتستانت ماشي؟ بروتستانت مأخذها من كلمة بروتست بروتست يعني اعترض بروتست يعني معترض فبروتستانت المعترضون خلاص؟ وساعات وهنيجي بعد كده هنتكلم شوية عن الكنيسة البروتستانتية ديت بقى احنا بتسمى بالكنيسة الإنجلية تعرفين شرع بقيم شارع شارع الخليفة في هناك كنيسة كي اسمها الكنيسة الإنجلية أهم دولة البروتستانت أتباع مارتن لوثر ماشي أفاد التحرر من سلطة البابا في التحرر التدريجي من نظريت الحق الإلهي للملوك في الحكم بدأت الايه العجلة الدور ده ده في واحد بيعترض اهو وظهرت الأفكار الليبرالية في أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتمحورت في بداياتها على حاجات, على حاجات عملية زي إيه؟ حرية العمل، حرية التجارة، حرية التنقل، حرية التملك دي كلها الملوك كانوا منعين الكلام ده فكل ذلك لم يكن متاحا لعمة الناس كذلك تطورت حرية العبادة في أوروبا لتترك الناس أحرارا في أن يكونوا كاثوليكيين أو بروتستانتيين في الأول كان أي واحد يعتنق مذهب مارتن لوثر بروتستانتي يبقى ايه بيتهم بالهرتقة والزندق هرتقة والزندق يعني الالحاد يعني أو الخروج عن المل زي الكفر كده ماشي فبعد شوية لقوا أعداد البروتستانتيين بتزيد يعني كل دول فقال لك خلاص يبقى برحته ده مذهب ثالث نجيله <تصفيق> برطة <تصفيق> <تصفيق> فقبل ذلك لم يكن، لم تكن تلك الحرية مكفولة بين الطائفتين المسيحيتين في أوروبا سنت كل من إنجلترا وفرنسا قوانين للطهاد الكاثوليك إنجلترا سنت قوانين للطهاد الكاثوليك لأنها تنقل المذهب بروتستانتي وفرنسا سنت قوانين للطهاد البروتستانتي لأنها كانت عن المذهب الكاثوليكي واستمر العمل بتلك القوانين حتى نهايات القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وإلى ما يقارب منتصفه. المحور الأول في الليبرالية حريات العمل والتجارة والتنقل الحاجات دي اللي هي أبجديات في الحرية إننا اشتغل اللي أنا عايزه وتملك اللي أنا عايزه وانتقل المكان اللي أنا عايزه كان كالمقيدين في أوروبا فالليبراليك عايزك كده ماش مفيش مانا المحور الثاني حرية التملك والحفاظ على الأموال سواء من تعد الملوك والحكومات والاقطاعين و النفوذ أو الكنيسة مع ظهور الطبقة الوسطى بدأت أفكار ديمقراطية تظهر مش إحنا كان في اقطاعيين وملوك وأمراء وفي كنيسة وفي طبقة دنيا بدأت تظهر طبقة ايه وسط ده لك الطبقة الوسط الطبقة الوسط اللي هم مين اللي هم يعني اصحاب الدخل المتوسط اللي هم مش فقراء معدمين وفي نفس الوقت مش اغنياء اخطاعيين الناس اللي هم الغلابة يعني اللي هم العاديين يعني بس مش على الحديدة خالص دي اسمها الطبقة الوسط فطورت مفاهم الليبرالية بطرق مختلفة في كل من أوروبا والولايات المتحدة طبقا لمسار كل دولة للتحرر من سيطرة ما أو استبداد ما وكل مشاكلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع رغم أن أوروبا الغربية الليبرالية في معظم المجالات ثقافيا وسياسيا واقتصاديا فإن الأحزاب الليبرالية فيها فشلت في جمع الأصوات الكافية لتشكيل الحكومات في أوروبا منذ عشرات السنين يعني على الرغم من الأفكار الليبرالية تشهر في أوروبا انتشار شديد لكن الع ترجع الأحزاب الشيوعية مثلا تحصل على أصوات كبيرة بسبب إيه؟ بسبب عدم تطبيق الليبرالية بمبادئها ديت لما كان يصبوا إيه الأوروبيين النهاردة حزب الحاكم في فرنسا حزب إيه؟ اشتراكي حزب اشتراكي مش حزب الليبرالي هولندا اللي هو رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ده اللي فاز في الانتخابات الأخيرة حزب اشتراكي ما هو حزب الليبرالي فعلى الرغم من المعاني البراقه أو أسس البراقه اللي بتستند إليها الليبرالية إلا أنها لم تحقق ما يصبوا إليه الأوروبيين من رخاء ورفاهي بينما يستخدم الامريكيون مصطلح ليبرالي كنوع من الوصف الإصداري. يعني عندهم كلمة اللي دي مش كويسة في معادل اللي بغاليا اقتصادية هنيجي بعد كده نقول إن في حاجة اسمها اللي بغاليا سياسية واللي بغاليا اقتصادية ثقافية يعني واللي بغاليا دينية فيعني أنا عايز أقول إن إيه اللي بتدخل في كل هذين المجالات هنوضحها إيه عند في أمريكا طلعت الشتيمة طيب قبل من من عدي طالما جئنا على ذكر فرنسا لابد أن يعني نعلنها ونوضحها صريحة إن الحملة التي تشنها فرنسا على شمال مالي على شمال مالي هي حملة يعني جائرة ظالمة بيتضح فيها بشدة وبدون أي مواربة الهجوم على الإسلاميين أو الهجوم على الإسلام أو الهجوم على أي حد يرفع راية الشريعة يعني مالي وكل دول أفريقيا كل دول أفريقيا في حركة تمرد شمال مالي ب بحركة تمرد حركة اسمها حركة الطوارق خلاص بينها وبين الحكومة المركزية نزاعات منذ أمد طويل. لكن لما الناس دي تعلن التمرد باسم الإسلام أو عايزين تطبيق شرعية الإسلامية تتحرك الأساطيل وتتحرك الطائرات وتتحرك الجيوش في غمضة عين. ولا أمم متحدة بقى ولا استقلال ولا الدول ولا استقلال الدول ولا غيره. فيعني الأمر يعني عجيب. الناس دي يعني عايزين إيه؟ أي حد هيرفع راية الإسلام هيرفع ختلا أو هو ليطبق الشرع كأن بيصوبهم مس من الجنون وبدأوا يتحركوا ويتخطوا كل حواجز ما يسمونها الشرعية الدولية واستقلال الدول وغير ذلك فين الشرعية الدولية وفين استقلاليات الدول كيف تضرب فرنسا عن طريق وتمر بالدول بمجالات الجوية لدول خائنة عميلة بتفتح مجالاتها الجوية لدول اللي مسلمين عشان ايه ولا اعلنوا استقلال دول, دول. الناس بتقول هنطبق الشريعة في شمال مالي مختلفين معاهم يبقى يسيبوا الدولة بتاعتم تتعامل معاه لكن تتدخل دولة غازية كنت تعرفوا أن الإستعمار احنا قلنا كذا مرة يا الاستعمار لم يخرج من الدول العربية والإسلامية ولا من إفريقيا أمريكا تتدخل في الدول اللي فيها فمصالح إنجلترا تتدخل في الدول اللي فيها مصالح طب مالي ومرتانية وشاد الدول اللي استعمارها السابقة بتاعت مين بتاعت فرنسا فالشوط بتاع المنطقة ديت هو فرنسا أمريكا هتدعم بس والخوانة من العرب اللي هم أذناب الـ الـ الـ الـ الاستعمار يعني يا إما من وراء ستار يا إما صراحة يدعمون هؤلاء يطلع الخوانة بتوع الإمارات يقول له احنا هندعو من الحملة الصليبية على مالي تب تخيئ اتنايله اسكت حتى يعني ما نجدتش إخوانك في مالي اسكت بتاع الجزائر يفتح المجال الجوي بتاع بتاع تونس يقول لك أنا أتفهم الحاملة الصليبية أو الحاملة الفرنسية على مالي. والعجيب أن الأسباب إيه اللي تعلنها فرنسا أن التهديدات الإرهابية في شمال مالي أو التجمعات اللي بتاعة الإسلامية في شمال مالي أصبحت تشكل خطرا على الأمن القومي الفرنسي شوية الجعانين دول اللي مش لقين يأكلوا في شمال مالي خطر على الأمن القومي الفرنسي ليه كانوا عمل لكم إيه ولا هو عشان بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يخوانا يعني الواحد فعلاً يا كدق عقله شيت أن الناس دي يعني بيعلنوها صريحة وما زالت هناك أناس بتدفن رأسها في الرمال حتى الآن نقول حروب صريبية صريحة ضد الإسلام بس يعني ما كل العالم في حركات انفصلية لكن ما تحركوش ألا ما تكون ضد الإسلام من أول أندونيسيا كنا ننسينا نفتكر من أول أندونيسيا إقليم تيمور الشرقية عمل تمرد عدة أشهر أم جايبين له قوات ونعمل استفتاء ونفصل التايمور الشرقية عند أندونيسيا جنوب السودان يمدوها بالمال وبالسلاح سنوات طويلة وحرب تستنزف السودان سنوات لغاية ما في النهاية استفتاء وتنفصل جنوب السودان طب وبتوع مالي لا؟ متمردين وإرهابيين وينضرب و... و... وتدك فوق فوق رؤوسه يبقى لو هو بالمنطق ده بمنطق القوة ان كل حركة انفصالية هتشكت لتهديد يبقى كل دول بقى في بعضها لكن مواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن دي قلعوبة في أيديه استخدموها في وقت مهم عايزين وزي صنم العجوة كده يأكلوها لما يجوعوا فلابد ان يعني حتى يعني أضعف الأشياء يعني احنا فعلا احنا في قرب ضعف وما نعرفش نرسل قوات مثلا نسند هؤلاء ضد الصليبيين الفرنسيين بس هقال حاجة نساندهم معنويا نعلم برأيتنا من من, من من قتل هؤلاء الأبرياء لكن ان يفتح مجال جوي أو دولة تطلع يعني انا مش متخيل واحد في بداية الضرب ورايح الامارات واقف جنب الأمير ويقولك احنا هندعم الحملة على شمال مالي بالسلاح ليه هي شمال مالي برضه يعني بتهدد بتهدد الإمارات ولا ده منجم الذهب اللي أمريكا وفرنسا وبريطانيا بيغرفوا منه عشان يقتلوا المسلمين الحملة على العراق كلها متموّلة منين من الكويت والسعودية والإمارات وأنتوا لا لا يخفى عليكم يعني الدول القذر اللي بتلعبوا الإمارات الآن في في وعده الثورات العربية مش بس الثورة المصري الدور القذر اللي بتلعبه الإمارات وانت تطلع مصر نارد تقولك والله لا ألاء الشعب الإماراتي لا لابد أن يعلن الأمر صريحا واضح الشعب الإمارات احنا مناش دخل معاه لكن حكام الإمارات اللي النهاردة بيستضيفوا الخوانة والعملاء وتعامل اجتماعات مع مع مع فلول النظام السابق هناك عشان يفسدوا الثورة المصرية كلام ده لازم يعلن هو احنا اللي بنقوله ولا هم اللي بيطلعوا في فضائيات يقوله احنا اللي بنقول ان بيساعدوا فرنسا ده هو اللي طلع في مؤتمر صحفي بيقول ان انا همول الحملة الفرنسية ده خيانة يا اخوانا خيانه لله ورسوله انت شايف ان هم ارهابيين متطرفين انت حر لكن تساعد اللي قتلهم الكلام ده ينفع لابد ان علماء المسلمين يخرجوا صراحة ويقولوا اللي هيعاون فرنسا في ضرب رصاصه واحدة او يفتح مجاله الجوي لتمرير منها الطائرات الفرنسية او يدفع جنيه واحد او دولار واحد لمساعدة هذه الحملة هو كافر وخارج من المل صراحة ومش هيخنا أعلنها قبل كده يعني ما مش, مش هنخاف أعلنوها أيام النظام السابق الشيخ محمد اسماعيل مقدم قال أيام ضرب أفغانستان قال اللي هيفتح مجاله الجوي لطائرة أمريكية فهو كافر خارج من المل عشان يضرب مسلم في أفغانستان فنفس الكلام لازم يتقلل النهاردة بوضوح والدول اللي فقا ثورات زي مصر وزي غيرها لابد تقول لنا صراحة احنا, احنا احنا بنقول الثورات يعني التحرر من التبعية كفاية بقى الانظمة اللي كانت اذنب للغرب جابتنا وراء عشرات السنين جبنا ناس منتخبين وناس بيقولوا بيعبروا عن التواري الاسلامي عبر بقى عن طموحات الاسلاميين اطلع ده الكلامنا منفقش واعمل اللي في ايدك ما بنقولش ابعت الجيش المصري هناك ما بنقولش ابعت الجيش التونسي هناك حارب معاه بس قول حتى كلمة لله وللتاريخ عشان الناس دي تعرف ان بقى لنا صوت. ما بقولش ان لينا وزن. ولا ان لينا قوى نواجههم. لا. حتى يبقى لنا صوت. الكلام ده لازم يعلن الان صراحته. ولو في اي سبيل اي سبيل لمساعدة هؤلاء لابد نسلكه. لابد ان نسلكه. لكن النهاردة حالة الصمت المطبق اللي على وسائل الاعلام حتى الاسلامية منها. كلام ما ينفعش. كلام ما ينفعش. سبك من القنوات الليبرالية أو وسائل الإعلام الـ الـ الـ الغير إسلامية ديت لن ننتظر منها شيئا هو بالنسبة لهم الإسلاميين دول لا قيمة له متطرفين وإرهابيين وزي ما باركوا قبل كده ضرب حركة طالبان وقتل أسامة بن لادن أو قتل أي حد من الـ الـ التيارات الجهادية هيباركوا نهاردة قتل الإرهابيين أو الإسلاميين في مالي عادي خالص وهم عندهم القضايا دي لن تشغل بالاه هم ممكن يكونوا مشغولين بقضايا هنا مش عارف واحد دخل بال بالعربيه بتاعته على المزلقان خالف خالف المزلان مقفول عدى غلط ودخل بالتاكسي على المزلقان ولا القطر من العربيه غرزه ام لا القطر بيقرب ام ساب العربيه ونازل يبقى يبقى مرسي يبقى مرسي طبعا في دي إشكاء في دفاع النهارده رايحين بعد صلاه الجمعة مش وا طبية طبيه ف عند بعد المزلقان كده وانت طالع ناحيه محله القصب وتسوق بقى ناس واقفه سادين الطريق وحاطين طوب وقاطعين الطريق فعلا ايه يا اخوانا في ايه شرطة شرطه واقفين وعمالين يتفاوضوا مع الناس طب بس افتحوا الطريق طب بس مش عارف ايه نزلنا من العربيات وروحنا للناس إيه يا اخوانا الناس دي قاطعه الطريق ليه قال لك شايف البراك دي ايوه اصل المجره ضاربه فيها طب و... طب واحنا مالنا قال لك اسط بتوع مجلس المدينة مش راضيين يصلحوها طب برضه احنا مالنا الله يلعن أول مش عارف ايه ومرسي كلام بالطريقه دي فعلا يعني أنا أسف لاستخدام الالفاظ دي بس هو كان بيقول كده ولعن في مرسي ولعن في ال... يا اخوانا طب... طب ما تفتحوا الطريق للناس ده في ناس يعني في ناس عندها مصالح لا محدش معدي لغاية ما ييجوا بتوع المحافظة يصلحوا المجاري وبس وبقى مرسي هو المسؤول عن المزلقانات وما مرسي هو المسؤول عن مجاري وبقى مرسي هو المسؤول عن كل حاجه <تصفيق> <تصفيق> يا عم عربيتون شرطة كانوا واقفين والراجل عمال يتفوت طبع عشان خطرنا طب ما عليش طب هنجيب لكم وإن الله وإن إله يرجعون أوروبا واستبداد الكنيسة الشيخ بيفصل فيها في الفصل اللي بعد شوية بيقول منذ أن ظهر للوجود ما يسمى المسيحية الرسمية في مجتمع نيقية 325 والكنيسة تمارس في أوروبا طغان الدين والإرهاب في أبشع صورة أنا قلت لحضراتكم قبل كده ان أوروبا لم تعرف مسيحية المسيح المسيحية اللقتها بها المسيح في القدس التي بعث بها لم تدخل أوروبا أصلا وإنما دخلت إلى أوروبا المسيحية المحرفة على يد بولس الرسول ماشي حصل خلافات واختلاف على طبيعة المسيح وعلى طبيعة الأب والابن وروح القدس كما يقولون فجيه إمبراطور اسمه قسطنطين كان إمبراطور الإمبراطور الرومانية قال لهم خلاص انتوا ده بيقول كذا وده بيقول كذا وده بيقول كذا احنا نلموكم في مجتمع كبير مجتمع كبير نجيب فيه كل القساوسة والرهبان وعلماء الدين اللي في العالم ودعا ورسل كل الأنحاء وقال لهم هناك في بلد اسمها نيقية نيقية دي كانت جنب عاصمة الإمبراطورية الرومانية فعملوا مجمع اسم قال لك المجمع ده هنجيب فيه من الآخر لازم كلكم تقفوا على رأي واحد يكون ده هو معتقد وهو ديانة الامبراطورية الرومانية المسيح رب ولا إيه ولا بشر المسيح طبيعته لاهوتية ولا ناسوتية والكلام بقى الاشكاليات الكبرى داخل الديانة المسيحية فمجتمع نيقية ده كان من أكبر الأحداث اللي حدثت في تاريخ المسيحية للأسف انتهى الأمر في هذا المجتمع أو المجمع المقدس ده عندهم إلى اقرار طبيعة اللاهوتية للمسيح وان المسيح هو الله خلاص واضطهدوا بعد كده اللي كانوا بيقولوا ان المسيح بشر ما ظل ناس على الاعتقاد الحق قالوا لا هو بشر رسول ماشي اضطهدوهم بعد ذلك وظهر بقى الاضطهاد وكان منهم الكنيسة او بعض الناس في مصر اضطهدوه في مصر وفي غيره بعد بعد المجتمع المجمع بتاع نيقيه ده اللي هو كان 325 ميلاديه صارت الكنيسة تمارس الطغيان الديني والإرهاب في أبشع صورة أي حد يخالف اللي هم قالوا عليه كان يتم بقى اعتقاله وتعذيبه وغير ذلك نصبت الكنيسة نفسها عن طريق المجامع المقدسة إلها يحل ويحرم ينسخ ويضيف ليس لأحد حق الاعتراض أو على الأقل حق إبداء الرأي كأن من كان وإلا فالحرمان مصيره واللعنة عقوبته. وعززت الكنيسة سلطتها الدينية الطغية بالدعاء بعض الحقوق ادعت لنفسها الكنيسة بعض الحقوق التي لا يملكها إلا الله مثل حق الغفران وحق الحرمان وحق التحله ولم تتردد في استخدام هذه الحقوق واستغلالها حق الغفران قلنا سكوك الغفران توزيع أجزاء من الكنيسة حق الحرمان العكس لك ده واحد خارج على الكنيسة وما بسمعش الكلام يحرم ماشي؟ وتعطل ويعطل عن, عن ممارسة أي شعائر داخل الكنيسة يعني لا يزوج ماشي ولا يصلي في الكنيسة ويعني يمنع يعني في حق تاني اسمه حق التحله ده حق خاص بالكنيسة يبحله الخروج عن تعليم الدين ما تقتضت المصلحة يعني يقول له ممكن يخالف التعليم الثابت عندهم لو المصلحة مقتضية ذلك اسمه حق التحل على أن الكنيسة كنيسة لم تقتصر على هذا بل طبقت عمليا ما يثبت إصرارها على الطغيان وحشدت الجيوش الجرارة لمحاربة من سولت له نفسه مخالفة آرائها أو اعتنق ما يخالف عقيدتها ولا نعني بذلك المسلمين واليهود يعني مش الحروب الصليبية ضد المسلمين لا ضد الطوائف النصرانية التي خالفت الكنيسة الكاثوليكية أو غيرها في قضية من قضايا العقيدة أو الشريعة والقصص التي تروى عن هذه الحروب الصليبية تحكي لنا من أضرب القسوة والنكال البشع ما يتضاء إزاء بشاعته قصد استشهاد المسيحيين على أيدي الوثنيين يعني في الطهاد حصل للمسيحيين الطهاد حصل للمسيحيين على أيدي الوثنيين قبل أن تعتنق الإمبراطورية الرومانية المسيحية كانوا وثنيين فكانوا بالطهاد المسيحيين عندهم عصر اسمه عصر الشهداء. ده كان أيام إمبراطور روماني اسمه ديقليديانوس ديقليديانوس ده كان بيولع في المسيحيين عشان كده هاجروا المدن وراحوا للإيه؟ للصحاري فكانوا يعملوا الصوامع والكنائس في الصحاري بعيد مستخبيين هربانين جات بعد كده الإمبراطورية الرومانية نفسها اعتنقت المسيحية وصار قسطنطين اللي هو إمبراطوري للكنيسة الرومانية اعتنق المسيحية واعتبرها الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية استمرت البرد للطهاد بس ضد مين؟ ضد طائف الأخر فالطهاد اللي شاهدوا المسيحيين المخالفين للكنيسة لا يقل بشاعة عن اللي شاهدوه أيام ما كانت الدولة وثنية ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولس ياما بعد أن اتضح للكنيسة الأثر الإسلام الظاهر في الأراء المخالفة لها فأنشأت ذلك الغول البشع والشبح المرعب الذي أطلق عليه محاكم التفتيش محاكم التفتيش دي برضو كانت من وصمات العار في تاريخ الكنيسة. أول ما ابتدأت محاكم التفتيش دي ابتدأت ضد المسلمين في الأندلس. ماشي؟ الضحية الأولى لمحاكم التفتيش كانت المسلمين في الأندلس. أبيدوا إبادة تامة. بعد أن سقطت دولة الإسلام في الأندلس الشعب عمت الناس كانوا مسلمين. لكن السلطة بني الأحمر اللي هم آخر قادة غرناطة أو آخر أمراء غرناطة قبل أن تسقط كان اسمهم بني الأحمر بني الأحمر سلموا مقاليد المدينة وانهزموا والأمراء خدوا زوجاتهم وعيالهم وركبوا السفينة وأموا عدين نحية مين نحية المغرب طب عمّة الشعب عمّة الناس كتير منهم هاجروا كتير منهم هجروا, هجروا وأموا راحين برضو المغرب وتونس وشمال إفريقيا طب اللي فضلوا في،, في الأندلس تسليم المدن كان بشروط من هذه الشروط ان ي... ان ي... الاذان طيب ان المسلمين يقروا على دينهم النصارى لم يوفوا بهذه الشروط بل عملوا لهم محاكم التفتيش تفضل الحمد لله والسلام الله صلى الله عليه وسلم محاكم التفتيش نشأت وكان ضحياتها الأولى المسلمين الأندلسيين اللي هي بقية العرب اللي ظلوا في الأندلس بعد هزيمة المسلمين أمام القشتليين في الأندلس لشك إن كان فيه نسبة كثيرة من مسلمين في الأندلس اللي بعد ما تساقطت أو بدأ توالي تساقط الإمارات الإسلامية في الأندلس على دقيقشتين فبدأوا يهجروا هذه الأماكن ويتحصنوا بالحصون الباقية وبعضهم هاجر تماماً وجاوز البحر وانتقل إلى المغرب لكن كان في ألواف مؤلفة بل ربما ملايين بقيت في الأندلس طبقاً لعقود الأمان التي كانت تبرم ما بين قادة المسلمين اللي كانوا بيسلموا الحصون والمدن. بهذه الاشتراطات يعني بين الأحمر مثلا وغيرهم من قادة المسلمين كان يقولوا لقشتليين بعد حصار المدن فترات طويلة وطلب النجادات من المسلمين في أنحاء العالم كلهم محدش بيجيبهم فكانوا بيضطروا للتسليم فقولوا خلاص نسلم بس بشروط الشروط بتاعت التسليم ان انتوا تقروا المسلمين وما تقفلوش المساجد مثلا وان المسلمين يعيشوا في أمان الشروط يعني فكان كل ما تفتح أو كل ما تسقط مدينة كان القشتليين يغدروا وينكلوا بالمسلمين لكن للأسف المدينة التالية لا تتعلم الدرس في النهاية مع سقوط غرناطا آخر ممالك الإسلام في الأندلس أو آخر إمارات الإسلام في الأندلس آآ آآ آآ آآ كان قادة القشتليين ملك اسمه فردناند وكان مع ملك اسمه إليزابيس إليزابيس وفردناند بقى بدأوا إيه؟ تحويل المساجد الموجودة في الأندلس إلى كنائس وبقى بعد كده مراحل اضطهاد المسلمين عملوا حاجات مذكورة في التاريخ يعني. جمع ومصادرة الكتب العربية من البيوت منع التحدث ومنع الناس ومنع استخدام اللغة العربية يحاولوا بقى اقتلعوا منهم اللسان العرب يحاولوا يمنعوا تجمعات المسلمين حتى صار في النهاية وصلنا لمسألة محاكم التفتيش وصدر القر العام بان من يبقى على الاسلام يقتل وأن يجب على كل الناس أنها تتحول إلى النصرانية طيب بعض المسلمين ثبتوا على دينهم سرا يعني بيسر بالإسلام ودي علاقة بينه وبين ربه وممكن خوفا من القتل أو الموت يقول لهم خلاص فكانوا يعملوا حاجة اسمها من التفتيش التفتيش يعني التنقيب وراء المسلمين عشان يثبتوا أي حاجة تثبت صلاته بالإسلام فيقتلوه شوف اي حاجة تدل ان هو مسلم يقول لك ابص ده في شهر رمضان قعد في اليوم كله ما يكلش يبقى اكيد مسلم يقتلوه طب ده, ده, ده, ده بيستهلكوا مياه كتير ده يبقى اكيد ايه؟ بيتوضوا يبقى اكيد مسلمين يقتلوه هي ده اللي كان بتعمله محاكم التفتيش وفعلا التاريخ الاسباني والتاريخ الاوروبي بيعتبر ان محاكم التفتيش اللي نشأت بعد بعد جلاء المسلمين أو طرد المسلمين من الأندلس وصمة عار في تاريخ البشرية وصمة عار في تاريخ البشرية ما يعني مذابح جماعية لألوف مؤلفة من الناس بل وتتبع الناس يعني في كل صغيرة وكبيرة عشان يثبت أي صلة ليب الإسلام فيقتلو بنقول إن الضحايا الأولى لمحاكم التفتيش كانت المسلمين الأندلسيين الذين أُبيدوا إبادة تامة بأقسى وأشنع ما يتخيله الإنسان من الهمجية والوحشية ثم ظلت تمارس أعمالها على مخالف الكنيسة وإن لم يكونوا مسلمين يعني حكم التفتيش فضل ظل أي حد ما بيسمعش الكلام أو بيخالف الكنيسة يبقى إيه يعملون محكمة ويعدموه أو متأثرين بالحضارة الإسلامية درجة حتى أن بعض المنصفين زي الأساس المؤرخين يعني محمد الله عنان ذكر ان حتى محاكم التفتيش طالت اليهود يعني اليهود عاشوا في الأندلس الإسلام حكم الأندلس أكثر من 800 سنة ما حدش تعرض اليهود ماشي؟ كانوا عايشين مع المسلمين عادي أول ما المحاكم التفتيش نشأت اضطهدت المسلمين واضطهدت اليهود أيضا اليهود أيضا اضطهدوا لكن طبعا الغالبية العظمى كانت المسلمين ماشي؟ انتقلت المحاكم التفتيش بعد كده من أسبانيا إلى بقية أقاليم الكنيسة وكانت المحكمة الأم لها يعني المحكمة كبيرة كانت اسمها المحكمة المقدسة في روما ولا يكاد المؤرخون الغربيون يتعرضون الحديث عنها إلا ويصيبهم الاضطراب وتتفجر كلماتهم رعبا فما بالك بالضحايا الذين أزهقت أرواحهم والسجناء الذين أذاقتهم ألوان المر والنكال بفضل هذا الإرهاب البالغ والطغيان العاتي عاش الناس في تلك الأحقاب ترتعد قلوبهم وترتجف أوصالهم عند ذكر الكنيسة يبقى ده كان احنا دلوقتي بنشير إلى أسباب ظهور الليبرالية أو تداري الليبرالي في أوروبا فمنقول نقول أوروبا تعرضت إلى الشعب الأوروبي يعني تعرضت للاستبداد وده كان أسباب الثورة وأسباب ظهور الليبرالية تعرضت لاستبداد الكنيسة تعرضت لاستبداد السياسي تعرضت لاستبداد الاقتصادي استبداد الكنيسة أنه تفكر في أهم حاجة في استبداد الكنيسة الحقوق الإلهية اللي أعطتها الكنيسة نفسها حقوق الغفران كرس الاعتراف حكم التفتيش حق التحلّة وغيره دي حقوق إلهية الكنيسة إدتها نفسها جثمت بها على صدور الناس لدرجة حتى إنها دخلت في الأمور العلمية أيضا أوروبا من أسباب الثورة الزرقاء الليبرالية مش بس استبداد الكنيسة لا أيضا الاستبداد السياسي ماشي في المرحلة السابقة الإسلام كان الناس يستعبدون كان الملوك يستعبدون الناس لأنفسهم زاعمين أن لهم سلالة عرقية خاصة اسماء من العنصر البشري المشترك يعني رعية والناس دول إيه جنس والملوك دول إيه جنس راقي دماء يعني مختلف ناس أشراف خلاص وغلى بعض الطواغيت فادعى أنه إله أو من نسل الآله فرعون ما فرعون كان بيقولوهم ايه انا ربكم الاعلى يعني هم فرعون ده مثلا شافوه صغير كده صغير وبياكل وبيجري وبيشرب بشر زيهم كالبشر لكن لما تملك وطغى لهم انا ربكم الاعلى مش بس انا انا اله عادي لا ده انا اللي إيه؟ ربكم الاعلى فدي طبيعة الممالك قبل ظهور الاسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل الممالك كده ان الملوك دول طائفة خاصة دولة الصفوة النخبة من البشر اللي اللي هم مزاي البشر أصلا مزاي بقيت البشر فعشان كده ربنا ملكهم علينا ماشي فيعتقدوا ان هم سلالة عرقية خاصة أو آلهة أو من نسل الآلهة كما فعل أباطرة رو ال المباطرة الرومانية كلها كده, كده. أغسطس ومش عارف وحتى الأسامة الشهور بتاعتنا دي دول كلهم كانوا آلهة أباطرة عندهم وبعدين الدعي لنفسه الأولى هي ويعبدوه ولم يكن يدور في خلد أي أحد منهم أن للأمة عليه واجبات وحقوق وأن الكرسي والمنصب تكليف لا تشريف بل كانوا يرون أن ما تقدمه الأمم لهم من مرسم الخدمة والولاء والخضوع المذل بالنفس والنفيس لأجلهم ليس إلا واجبا مقدسا يعني اللي بيعملون الناس بوس الأيادي والحاجات اللي بيعملوها الناس لهم ده, ده لازم ده واجب عليهم لأن دول أسيادهم ماشي ليس إلا واجبا مقدسا يقومون به تجاه العرش لما جاء الإسلام نسف الفكرة دي أول بقى ظهور في التاريخ لفكرة إن الحاكم ده مستعمل من الشعب أو مستعمل من الناس خلاص واحد منهم ليست له قدسية خاصة بل بالعكس يقوموه إذا أخطأ وينصحوه بل ويعارضوه إذا أخطأ دي ما ظهرتش اللي مع الإسلام جاء الإسلام نسف فكرة خصوصية وألوهية الحكام من أساسها ورد العبودية كلها لله وحده، فسألت عبادة البشر وعبادة الحكام، انتهت، وفرض على الحكام تابعات، ومسئوليات تناسب مركزهم في الأمة، فرأى الناس في معظم أنحاء المعمورة، الولاة المسلمين يرعون مصالحهم، تلاقي والي مسلم وعنده شغله وتجارته، لأنه بيتاجر، زي شوف بقى قصة مثلا سلمان الفريسي وقصص، كتير من الولاد المسلمين اللي هو ايه؟ واحد, بيبقى واحد من الناس من البشر وينهض بأعباء المسؤولين في الوقت الذي لا يتميزون به عن الأمة بكبير فرق لكن الأقطار التي لم يشملها نور الإسلام خصوصا في أوروبا ظلت ترزح تحت نير الطغاء وظل الفرد الأوروبي عدة قرون يعبدوا إلهين من البشر الإمبراطور والبابا استبداد ديني واستبداد سياسي الأول اللي هو الإمبراطور يدعي أن له الحق في حكم الناس وفق مشيئته ويخضعهم لهواه ومش بس كده شايف ده حق مكتسب هو دمه زي دم الناس هو مش من طينتهم هو طينة تانية مقا... عالية عنهم فهم الطبيعي إن, إن هم له ويقبلوا أيديه و... و... يعني إن هو سيد عليهم والثاني اللي هو البابا يبارك خطواته يبارك خطوات الإمبراطور ويلزم الشعب بطاعته باسم الله برضه ولون باسم الله تطيع الرجل ده لأن ذلك يأمر به الله وتمليه السماء. ظلت عرش أوروبا تتوارثها سلالات وعائلات معينة لا يجر أحد أن ينافسهم ولا يستسيغ إنسان أن يسأل لماذا يحكم هؤلاء وبما يحكمون. وقع التاريخ يؤكد أن العدل رباني وطغيان البشري نقيضان لا يجتمعان وأن الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله فعلا. ويستندون في سلطتهم إلى الوحي الإلهية حقيقة هم أعظم حكام البشرية عدلا وإنصافا وأشدهم رحمة وطبع. يعني الغريب أن مسألة الاستبداد الديني والاستبداد السياسي اللي كان موجود في أبشع صوره في أوروبا لم تشهده الأمة الإسلامية وفترات الحكم الإسلامي إلا في نطاقات ضيقة يعني كان يعني مراحل مش هي السمة الغالبة على التاريخ الإسلامي يعني لما تلاقي الحاكم بأمر الله في الدولة الفاطمية اللي هي المنحرفة وتلاقي بعض الحكام اللي هم الظلماء أو الطغاة في في في الدولة العباسية أو غيرها لكن التاريخ والسياق التاريخ العام في الإسلام بيقول إن الحاكم في الإسلام فرض من الناس الناس و وربما يعني إيه اعترضت عليه ولم يدعي حاكم في الإسلام مطلقاً إلا الحاكم بأمر الله ده لم يدعي حاكم في الإسلام مطلقاً أنه يتحدث باسم رب فيش في تاريخ المسلمين خالص دي إلا الرجل الحاكم بأمر الله ده أصلاً كان إيه كان مخبول لكن في السياق ترخي الإسلام كله الإسلام قرر المسألة دي أن العبودية لله وحده ممكن تجد بعض مثلاً المخالفات في, في, في دول معينة في الإسلام أو غيرها لكن أنا بتكلم على مسألة الحق المقدس السلطة اللاهوتية المقدسة هذا الرجل يتكلم باسم الإله دي مش موجودة في الدول الإسلام خالص وإنها كانت موجودة زي ما قلنا في أوروبا في العصور الوسطى يطلع العجيب بقى أن يطلع بقى الناس أقول لك أنتو عايزين ترجعونا لإيه؟ للعصور الوسطى؟ تعايزين ترجعونا للعصور الظلام؟ تعزين ترجعونا للسلطة الكهنوتية اللاهوتية وهذا لم يكن في الإسلام مطلقا فأي دولة من دول الإسلام مطلقا أن, إلا إن حاكم طلع آلة نتأكلم باسم رب أن كلامي مقدس إن أنا أعلى منكم وإن أنا ما ينفعش حد يحكم غيري أو في أولاد قطعا ما حدش منهم قال الكلام ده وها هي ها هي ذي سيرة الأنبياء الذين حكموا بني إسرائيل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرشيدين ومن حذا حذوهم تظهر فيها الصورة المشرقة والنموذج رفيع للحكم الأمثل وعكس ذلك تماما كان الحكام الطغاة الذين يتبجحون بنظرية الحق الإلهي فهم يمثلون أسوأ النمازج للجبروت والاستبداد وهكذا كلما كان الحاكم أقرب إلى الحكم بما أنزل الله كان حكمه أقرب إلى النزاهة والاستقامة وحالت خشية الله بينه بين أي لون من الأنوان الطغيان وكلما ابتعد عن الحكم بما أنزل الله سقط في مهاو الظلم وتلطخت صفحة حكمه بصنوف الاستبداد وأنواع الجوع إذن فليست نظريات الحق الإلهي على حق فيما تضيفه على حكمها من القداسة المصطنع الحاكم بشر يصيب ويخطئ حق الناس أن ينصحوه بالحسن يعترض عليه بالمعروف لكن ليس له حق مقدس مطلق وال والعمل حس... طبعا نظرية الحق الإله دي بتفترض في قداسة معينة في الحكام وأنهم يعملون حسب تفويض الله وإرادته وكذلك ليس خصومها على حق في أن الدين يحبذ الطغيان ويشجع على الاستبداد يبقى الحق وسط بين طرفين لم يكن سبب ذلك هو الدين وفي نفس الوقت مدعوه ادعوه لأنفسهم باسم الدين لم يكن حقا اللي هو حق القدسة المصطنعة والعمل حسب تفويض الله وإرادته كان ملوك أوروبا يضيقون ذرعا بتدخل الكنيسة المتعنت في شؤونهم وظلت أوروبا تعاني تمزقا رهيبا ما تزال أثاره ممتدة إلى اليوم بسبب الصراع المزمن الذي ضر بين الكنيسة وبين الملوك هو في كثير من الأحيان كان بيكون في نزاع بين الكنيسة وبين الأباطرة والملوك لكن في كثير من الأحيان أيضا كان هناك عناقة مصلحة مشتركة أن الكنيسة تعطي للحكام القداسة المطلوبة وفي المقابل الملوك والدولة يعني ممسلة في الحكام تعطي للكنيسة هذه الامتيازات المصطنعة ليس سمى شك أن النصرة ظل حليفة الكنيسة طلة القرون الوسطى بسبب سلطتها الروحية البالغة وهيكلها التنظيم الدقيق واستبدالها المطلق لذلك فقد كان البابوات هم الذين يتولون تتويج الملوك والأباطرة كما كان في إمكانهم خلع الملوك وعزلهم بإرادتهم المحضة ولم يكن باستطاعة أحد الانفلات من ذلك ومن رفض الرضوخ فإن حكمه غير شرعي ومن حق البابوية أن تعلن الحرب الصليبية عليه وتحريمه عفوا من حقوق الكنيسة أو من السلطات اللي اخذتها الكنيسة, الكنيسة نفسها حق الحرمان زي ما في حق الغفران في حق الحرمان فتقوم الكنيسة تحرمه وتحريم أمته نقف هنا كده نكون خلصنا ربة ومشاهدتهم لاستبداد الكنيسة ربة ومشاهدتهم لاستبداد السياسي والمرجع نبدأ في الاستبداد الاقتصادي قولوا قول هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك شد الله أن تستغفروا كتبك لا ده أنا بقول أن من مبادئ ومن أسس الليبرالية الحرية والفردية والعقلانية والتسامح الفردية دي ضد مبدأ التكافل الاجتماعي الفردية يعني أنا وبس الإسلام مع مبدأ التكافل الاجتماعي يعني أنت ومش بس لا في, في فقراء في محتاجين في معوزين الإسلام بيقولك انظر إلى بقية المجتمع النظام الليبرالي مبدأ الفردية فيه يقولك ما ركش حد خليك في نفس فأنا بقول التسامح قصدي الفردية ضد التكافل الاجتماعي خزاكم الله خير.